الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان يوم الدين وما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة الثانية والخمسون من حلقات برنامج إحكام من القرآن يقول الله عز وجل ويرقان موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتفادكم العجل فتوبوا إلى دارئكم، فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند دارئكم، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أنه وعظ قومه هذه المعظف العظيمة لهذا التلقف العظيم قال موسى لقومه يا قوم إما كنتم لمتم أنفسكم باتخاذهم العجب وأجدهم أعلم من أن التخيل الإنسان مع دارئه وخالقه إلهم يعبده فإن هذا أظلم نذل كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وأفعوا الظلم أن يجحد الإنسان حق ربه حتى يجعل حقه لغيره فيعبد غير الله مثلما يعبد الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام فتوبوا إلى بارئكم أي يرجعوا إليه من ماصيته إلى طاعته ومن إشراف به إلى توفيده فاقفلوا أنفسكم أيضا يقفل بعضكم بعضا وإنما أضر بقتل النفس لأن المؤمن أخل مؤمن وكأنه هو نفسه ولهذا قال الله تعالى في قصة الإفك لولا إسما تمين ومن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا يفكم بي فأخوك المؤمن في منزلة نفسك ثم قال موسى صلى الله عليه وسلم ذلك، أي تودتكم إلى الله لقتل أنفسكم خير لكم عند بارئكم وكل عسان فإنه يحب أن يكون له خير عند بارئه تبارك وتعالى لأنه خالق المدبر الله كما يشاء فلما قتلوا أنفسهم تاب الله عليهم إنه هو سواب الرحيم في هذه الآية من إفرائد أن نوسى صلى الله عليه وسلم ذكر قيمه بهذه الفعلة وقبيحة وذي الله عليهم به من التوبة إليه والتوبة عليهم ومن إفرائدها أنه ينضي للدائية أن يتلطف مع من يدعوه وأن يذكر الأفاظ التي سيكون سببا لأقدار المدعو على الداعي وتقبله ما يوجهه إليه من المصيحة لأنه قال تقوه يا قول ومن فرائدها أيضا أنه ينبغي من ذكر الدعاء أن يذكر الدعاء فإن نيوسى صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهم ظلموا أفسهم عرض عليهم الدواء التوبة إلى الله عز وجل، وهكذا ينبغي الداعية إذا ذكر الداء والأمراض الع الأمراض الجينية التي في المجتمع أن يذكر لهم الدواء وطريقة خلاص منها حتى يجمع بين الأمرين. ومن فوائد هذه الآية أيام السفر. الثني إسرائيل الذين عبدوا أجل صنعوه من الذهب صنعوه بأيديهم وعرفوا أنه سماح وأنه لا يستحق من الربوية شيئا ومع ذلك عبدوه وهذا جريء على سفه ومن فائد هذه الآية توبة التوبة من الله عز وجل بقوله فتوبوا إلى داركم ومنها أيام وجود التوبة في الله حيث إنه هو البارئ الذي خلق عز وجل فلو الحق علينا أن نسر من ناصيته إلى طاعته والتوبة لا بد فيها من شروط لا بد فيها من شروط خمسة الشرط الأول أن يخلص التوبة لله عز وجل وأن يكون الحامل له عليها خوف الله ورجاء ثوابه والخلاص من الذنب الذي وقع فيه الشرط الثاني الندم بحيث يتحسر على ما حصل منه من ذنب فلا يثن الأنب عنده على حد سواء فلتأسف ويتندم على ما حصل منه من الذنب الشرط الثالث يطلع عن الذنب في الحال فإن كان متلبسا بالمحرم الشرق الثالث أن يقلع عن بند الحال فإن كان متلبسا بالمحرم تركه وإن كان ثالثا لواجب أتى به إن كان يمكن تداركه فإن ممكن تداركه أتى ببدله إن كان له بدل وإلا كفت في الطوبة الشرط الرابع أن يجعز على أن لا يغود إلى الدم في مستقبل فأما إن قال أنا فائد إلى الله ومن نيته أنه متى سنحة وفرصة عاد إلى الدم فإنه ليس بتائد حقيقة الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وذلك بأن تكون قبل الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة وإذا حرر الأجل ولا توبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها. وقال الله تعالى وَلَسَّتْ تَوْبَةٌ إلَّا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ حتى حَتَّى إِلَى حَظَرَ أَحَدٌ قال الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي كُلّتُ الآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُنَّ وَهُمْ كُفَّاءٌ وَمِفَائِدَ هَذِهِ الآيَةِ قيام أمة الله عز وجل على هذه الأمة حيث جعل توبة بني إسرائيل بهذا الثقل وهذه الأصار وهو أنه لا تتحقق توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم أما هذه الأمة ولله الحمد فإن التوبة تحصل بدون ذلك تحصل بما ذكرنا من الشروط وإن لم يحفظ المسان ضررا على نفسه ومن فرائف الآيات التالية أن الإقناع عن الذنب والتوبة إلى الله الله منه خير من الاسمار عليه بل قد يكون إنسان بعد التوبة خيرا منه قبلها أي أن إنسان إذا أغند ثم تاب إلى الله فإنه قد تكون حاله بعد التوبة من هذا الذنب خيرا من حاله قبل أن يذنه ألم ترى إلى آدم عليه الصلاة والسلام حين أكل من الشجرة قال الله تعالى في حقه وعصى آدم ربه فغضى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدع فحصل له الستلاء والهداية فعب أن تاب من تلك المعصر ومن فوائد هذه الآية الكريمة وعون من متلاه على عباده حيث يقبل منه التوبة إذا صدق الله تعالى في التوبة ولهذا لما صدق ذلك الإسرائيل التوبة وقتلوا أنفسهم تاب الله عليهم فتاب عليكم أي قبل توبتهم وعفى عنهم ومن فائد هذه الآت الكريمة إفتاتوا هذا السمين الكريمين وهما التواب الرحيم وأن من مقتباهما أن نتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب ويرحم والتواب كثير التوبة على عباده فما أكثر ما تاب الله على عباده وما أكثر الذين يتوبون إلى الله فيتوب الله يتوبون إلى الله فيتوب الله عليهم وأما رحيم فهد الرحمة المكتبية في الإحسان إلى الخلق إحساناً عاماً كما في الرحمة العامة وإحسانا خاصا كما في الرحمة الخاصة وعلم أن الرحمة تنقسم إلى قسمين رحمة عامة ورحمة خاصة فالعامة هي الشاملة لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم فالرحمة الخاصة هي الرحمة للمؤمنين كما قال الله تعالى وفاني بن المؤمنين رحيمة وهذه رحمة الخاصة تتسر بها سعادة الدنيا والآخرة نسأل الله تعالى أن أمنا جميعا برحمة وأن يتوب علينا من جنوبنا وأن يحسن لنا العاقدة إنه جواب كريم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته